that shapes us اللهم صل على النبي الله والله ما على I love ما إستعياكم؟ شكلوا الله إستعياكم؟ الله إستعياكم؟ other o برای هم no. و no. خراش الله اللهم Mhm <laughs>